إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ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 يا الليل وجعلنا آية نهار مبصرة لتبتغو لتبتغو فظلم من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصله تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْظَلَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَ ثَرْسُو لَهُ وَإِذَا أَرْدْنَا أَن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 وآتِ ذا القرب حَقَهُ وَالمسكين وَبِنَ السبيلِ وَلَا تُبَذِّرْتَ بِذِي أَرَى إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخوانَ الشياطينِ وَكَانَ الشيطانُ لِرَبِّكَ كفوراً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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جينم ملوما مدحورا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 كن لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا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 وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ شَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنَّ شَأْ يَعَذِّبُكُمْ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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلقوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن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 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِيَّةَ إِلَّا قَنِيلَ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً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 وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِرُتُمْ أَيْهَا الْيَخْصَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمَّنْ مِنْكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَكُمْ عَلَيْنَا بِتَبِيعٍ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 فمن أُوتِي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يُضلّمون فتيلة وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعفَ الْحَيَاةِ وَضعفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح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 أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أن إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أيخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 فَأَرَادَ أَنْ يستفزهم من الأرض وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمة وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبِتَغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ